و بن فوکم سب وَهَاجًا سجل مِنَ مل مَاءً خری لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِ يَوْمَ الفَصْنكَانَ مِ قوتَ يَوْمَ يُ فَخُ فيِي الصّور فَتَأتُونَ أَفواجَ وَفُوتِحَةِ السَّمُ فَكََت أَبُابَ وَسُةِ الجِبالُ فَكَانَت سرابا إِ جَهَن مَكََت مِ صادَ لِّغينَ مَ آاب ل بثينَ فيِيهَا أَحقابَ لا يَذوقُونَ فيِيهَا بَضَو وَلَا شَوبَ إَِّ حَممَ وَغوساق جَزَ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 جَزَاءَ أَمْرِ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ